يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطا